ذات البروج ا ل و و ي م ا ل م و ع و د و ش ا ه النابلسي ذات و د للعلوم ي ه ا ق ع د و ه ع ل ى م ا ي ف ع ل و ن ب ا ل م ؤ م ن ي ن ش ه و د و م ا ن ق م و ا م ن ه الحسنى الله ا ل ع ز ي ز ا ل ح م ي د ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل شيء ا م م ي و اسماء ب الله م ع ذ ا ب ا ل ح ر ي ق إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير إ ن بطش ربك لشديد إ ن ه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل ت ا ك حديث الجنود م و س و ب ه النابلسي و ر ب للعلوم ج ي د في ل و ح م ح ف و ظ